قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى أقيم صفوفكم كم وسد الخلل أقيم الصف الأول في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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تربيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده <تصفيق>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 لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله الله سمع الله لمن حمده <تصفيق> Allah um. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم